موسيقى غابوا عننا والمشاعر ما سلام في الوسط صدري غلو من فراق الغايبين إذ هنا معهم رحل وجسم فاقدهم نحل وطفت شمعت أمان اتركونا للهموم كل ليل وكل يوم من عاتب من نلوم يا معين الصابرين وصدري من الهم مضار بين فهو اشتياق من جرح الفراق والسماء والجمعتين كريات والمواجع والشتار تسكن بصدر الحسين يا مكان آخر لقى لت قلبي ما هقى بعدهم وش لي بقى جيتك وكل حني يا نو هنا بين ضحكات و يا دنيا الفنا في حدوث المستحيل وقت للهجر الطويل والتقيب الراحلين لقيت لو تفيد ليل كان مشتقت وبكيت لازلت ولا نسيت وصل المولاي حين القصايد والسهار والرسايل وصف و الصيوب اللي ما تخلنا الفاقد أول الأرواب الضياع والغبن والالتياع عند لحظات الوداع ده حق كل ألم وجرح وجبنا قلت قلبي من حجر ما يذوبه الهجر كان ما دقت القهر وما بكيت